وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لمخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور يوم ينفخ بالصور بدأتونا أفواجا يوم وفتحت السماء فكانت السماء أبوابا وسيرت جبال وصيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا, مرصادا للطاغين مهابا لابطين فيها احقابا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حمى.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 انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا وكل شيء احصيناه وكل شيء احصيناه, وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فلوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فلوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا آتا وقاعنها وكواعب وكاع واعب اترابا وكاسم دهافا لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذهابا جزاء من ربك, جزاء من ربك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 صفا لا يتكلمون لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من نذين لورحمان إلا من نذين لورحمان وقال صوابا يوم يقول صفا صفا لا يتكلمون لا يتكلمون الا من عذل الله الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق مَا شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا ظَلَمَ نون الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقود الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجبة تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعه يقولون أئنا نمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طاء فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أجبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله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 وأما من خاف بقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتههاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم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 فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام امبره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطبة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أَمَاتَهُ فأغبره ثم إِذَا شاء أنشره كلا لما يَقْضِ ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شغغنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفوتهتا وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخا يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم إذا يغني فإذا جاءت الصرخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ودنيه لكل مرء منهم يومئذ شأنه يغني وجوه يومئذ مسفره ضاحكتهم مستبشراً ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترى خاها قد ترى أولئكهم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم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 وَإِذَا الجحيم سعارت وإذا الْجَنَّةُ أزلفت علمت نفس ما أَحْضَرَتْ فلا أُقْسِمُ بالخنس الجوار القنس والليل إِذَا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي الغرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبة بمجنون ولقد رآه بالعفق المبين وما هو على الغيب بضنيه وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إِنْهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا السَّمَاءُ فُطْرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجْرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ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 في أي, في أي صورة ما شاء رجبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم وم عنها بغائبين وما أَدْرَاكَ ما يوم الدين ثم ما أَدْرَاكَ ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفون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 الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابرار لفي علين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوه نظرة النعيم يسقون من رحيق مخدوم ختامه مسك ختامه مسك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 ويصلى سغيرا وأما من وتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركب النطار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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مبنون بسم الله الرحمن الرحيم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 يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم روايدا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 سنقرئك فلا تنسى شَاءَ ما شاء الله الْجَهْرَ يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت مَن سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا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 وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حاميا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 نما ونمارق مصغبه وزرابي بين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 وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين ضعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك نب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقا أحد يا أية النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخني في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانتم بهذا البلد ووالدين وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيه كبد أيحسب ان لن يقدر عليه أحد يقول أعلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشبتين وهديناه النجدين فنقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فاكت رقبه أو إطعام في يوم ذي مسعبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربه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 كذبت ثمود بطبوة إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رب بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليين إذا يغسوا والنهر إذا تجلى وما خلق ذكر والأنثى إِنَّ سَيَأْتُمْ نَشَاتَ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 إلا الأشقا الذي كذب وتوالى وسيوجد الأتقى الذي يهتم له يتزكى وما لأحد نياذه بندم تُجْزى إلَّا بِطِغَاء أَوَجَهِ رَبِّي الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أَمَّا اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر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 رسول من الله يتنو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أمر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لغدين حنفاء ويقيموا الصناة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار, جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أتخالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يفتر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات فالمغيرات صبحا فاثره نبي نقعا فوسطن به جمعا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 القارعة والقارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبذوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقنت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما ادراك ما هي نار حاميه بسم الله الرحمن الرحيم الهلاك مطلكاث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 وَالْعَصْرِ إِنَّ إلا الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, إلا الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ أَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفعدة إنها عليهم مقصده في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم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 لإله في قريش إله فيه الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساغون الذين هم يراحون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هم بسم الله الرحمن الرحيم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 إذا جاء أصر الله والفتح ورأيت أنه سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات الهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسن بسم الله الرحمن الرحيم